مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلوم مع القرآن إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة التلاوات المرتلة وترتيل من سورة الإسراء للقارئ الشيخ قاسم بن محمد فضائل وهو قارئ وداعية مشهور من قراء مدينة جدة ندي الصوت حسن التلاوة تلاوات مرتلة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 وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبرو ما علوا تتبيرا عسى ربكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابي القاهم شورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حسابا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 ك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلنا من القرون من بعد نوح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 جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وَمَنْ أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتُقُع دمَّ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 وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا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 وَإِنْ مَا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بِاتِّغَاءِ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد منوما محسورا إِنَّ رَبَكَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقًا نحن نغزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة انه كان فاحشة وساء سبيلا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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به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 اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قل للذي فطركم أول مرة فسيوغضون إليك رؤسهم فسيوغضون إليك رؤسهم ويقولون متاهو قل العسائي يكون يكون قريبا, قل عسى أن يكون قريبا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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه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 أنصتنا وياكم إلى تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ قاسم بن محمد فضائل والتلاوة كانت من مطلع سورة الإسراء تضمنت هذه السورة الكريمة الحديث عن حادثتي الإسراء والمعراج وتناولت معجزة القرآن الخالدة بشكل مركز كما عرضت موقف المشركين ومؤمني أهل الكتاب من هذا القرآن وأصلت كونه مصدرا للخيرية بشتى أصنافها وكغيرها من السور المكية كانت التركيز فيها كبيرا على شؤون العقيدة فتكلمت عن التوحيد ومخاطر الشرك ومآل المشركين وذكرت طرفا من قصة آدم عليه السلام وإبليس مشيرة إلى جانب من التكريم الإلهي للبشر وأتبعته بأمثلة من صنوف الخروج عن ذلك التكريم جلتها في المحاولات اليائسة والعروض الرخيصة التي سلكها الكفار طمعا في إغراء النبي صلى الله عليه وسلم لثنيه عن تبليغ رسالة ربه التي دون, دون صدعه بالحق مع القرآن